لم تجب عن السؤال الإجابة الصحيحة هي ألف تسير هذه العرب بوسط المعبد قبل مجاوزتها أستعمل المنبه صوتي لإشعارها بوجودي وحال رجوعها إلى اليمين يمكنني إذا تجاوزها